هَذْثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ إِذَا السَّمَاءُ شقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لج حور بل إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفاق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 والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون والسماء ذات البروج